بك روحتني لأنك ما حركت لساني بدعائك إلا وأنت تريد أن تتكرم علي بعطائك يا عظيم رفعت إليك أموري كلها صغيرها وكبيرها فأصلح ما شان منها بحكمتك واغفر ما ساء منها بمغفرتك وبارك فيما صلح منها ببركتك فلا أضيع وعليك توكلي ولا أخذل ومنك نصري يا مانع من عني كل شر وسوء وعدو وحاسد وماكر فلا يصل إلي سوء وأنت المانع الرقيب اللهم لا تشغلني بما زويته عني ولا تفتني بما نهيتني عنه ولا تنسني ما طلبته مني اللهم لا تضيعني وأنا أستحفظك ولا تخذلني وأنا أستنصرك اللهم إني أسألك بجاه وجهك الكريم أن تقبل علي بوجهك الكريم وأدخلني في كنفك ورضاك وولايتك يا رحمن يا رحيم أسألك اللهم بلطفك الظاهر والخفي أن تصلح لي حالي وأن تبلغني مع العافية والرضا آمالي وتجعل بطاعتك اشتغالي وإلى الخير مآلي وبارك لي في رزقي وأولادي ومالي واكسني بالهيبة والوقار والجلال وبالتوفيق لصالح الأعمال وبالصدق في الأفعال والأقوال وأسعدني يا رب بالخلق الحسن مع صفات أهل الكمال وارزقني غاية الشهود لك مع الحب والإقبال اللهم إني أسألك مودة دائمة ومحبة جامعة وسرا ظاهرا وخفيا ومكانا عليا وسعيا مرضيا مؤيدا بتأييدك ونصرك وبفوات حجودك وبسطك وإتمام نعمتك وصراط هدايتك اللهم إنا نسألك دوام عفوك وعافيتك على بساط أنسك ومودتك يا عزيز يا ودود يا من إذا ناديته لباني وإذا أعرضت عنه ناداني وَإِذَا عَصَيْتُهُ سَتَرْنِيْ <تصفيق> وَإِذَا اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استوي اعتدل استوي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 وَسَخَّرَ pullé, le van, le van, le van, le van, le van, le van, le van, le قال إبراهيم رب دع هذا البلد آمنا وجنو بني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضللك كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب لا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِقِيمَ الصَّلَاةِ فَاجْعَلْ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ عَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّ كَتَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي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 مع الله من حمده ربنا ولك الحمد. vann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 círát a Lézínek, an gamtál ők, ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ضرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَى أَدَلِّ قَدِينُ لِبَدَعْ وَتَكَوَّنَتْ بِرُسُلٍ أَوَلَمْ تَتَبِّنُ أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ تَقَامُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ وَتَرَ الْمُجَرِّمينَ يَوْمَئِذٍ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 وليُذَرُ به وليَعْلَمُ وليَعْلَمُ أنَّما هو إله واحد وليَذَكِّرُ آلَ الألباب Sami Allahu min wa Então Allahu <San> Akbar Allahu akbar